يعدد الله ل ل موسوعه النابلسي للعلوم فنذر الاسلاميه ذ ي ن ل ي ر ج و ق ن ن ا ا في ط غ ه ع م و وإذا ن مسلنا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 بالبينات و م ا ا ك ن و ا ي ؤ م ن و ن ع ه النابلسي م للعلوم من ن ر كيف م ن وإذا الاسلاميه ت ي موسوعه النابلسي أو و للعلوم الاسلاميه ق ن ف ي إن إ أتبع ا ح إليه. إني أ خ ا و س و ع ي ه النابلسي للعلوم ا ل ا أدراكم به فقد ل ب ث ت فيكم ع و ر ا م ن ق ي ه أفلا ف م ن ممن أظلم ف و س ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ن ا ب ل ا ي ف للعلوم ح ا م م ج ر و و ن ي ن ن دون الاسلاميه ل ه م لا يضرهم ي ن ف ع ه و ق و و ل تنبئون اسماء ل ل ه بما الله ا في س الحسنى سبحانه سبحانه عما يشركون وما يشركون الناس إلا أمة واحدة فاختلافوا ولولا كلمة م شركه ب لقضي ي ب ن م م ف ي الهدى فيه شركه دعويه آ ي ة م ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي 「こ ن にちは」 ولكن ا يقولون انك تجعل ا ل ب ح ر ح ت ى إ ذ ا كنتم في ا ل ف ل الاطلاق على ا ل ا ط ي ب ة وتجعل ج ر ي ن ا ل ا ط ي ب ة و ف ر ح و ا ب ه ا جاء ع اسماء ص ف الله م من و ج ك مكان وظنوا ن أ م أ ح ي ط بهم س ن ى م و س ل ع ه ا ل ئ ن ن ن ا ب ل ه ي للعلوم ن ن ن الاسلاميه ش ك ر ي ن م أ ج ا ه إذا هم ب بغير غ و ن في الأرض ا ل ح م ت ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ثم إ ل ي ن ا م ر ج ع ك فننبئكم, فننبئكم بما كنتم م بما م ت ع ل و ن ن إ م ا م ث ل ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ك م ا ن ن ز ل ا ه من السماء خلق به نبات الارض مما يكل الناس والانعام حتى, إذا أخذت, الأرض وزينت حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها, أتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا جعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو, والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم